بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا السماء انفطرت و إ ذ ا الكواكب انتثرت و إ ذ ا البحار ف ج ر ت و إ ذ ا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و أ خ ر ت يا موسوعه النابلسي ر ب ك ا ك م ا للعلوم ذ ي خ ق ك فسواك ف د ك في الاسلاميه كلا ك بل ت ذ ب و ن بالدين و إ ن ع ل ل ي ك م ح النابلسي ف ظ تفعلون إن لبرار لفي نعيم للعلوم ا ن ا ي الاسلاميه بغائبين و ا د ما و ث موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه